اغزو عليهم غ ز و ة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمن ي يرجع المجد التليد بغير آساد العلم. أسد قد مضى ليحطم الكفر اللعين ن لن المجد العلم الخلافة الكفر تردي عليهم آساد مضى أسد قد بجند اغزوا غزوة اغزو عليهم غزوه تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمن صليل من يشفي صدور اغزو عليهم غزوه تردي بجند الكافر و د ع و صليل صوارم يشفي صدور المؤمن صدور、المؤمنين. اغزو ل م م ؤ ن ن ي أ عليهم غزوه تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمن عليهم غ ز و ة تردي بجند ا ل ك ا ف ر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين